وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا من رَبِّكُمْ فَإِذَا فَضُوءٌ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَابَ فَذَكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ